كان مقداره خمسين ألف سنة فاصببت صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصروا لهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَمَا يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى ٱزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَن تَذَّكَّرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خلق هدوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داعا حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عتاب ربهم مشفقون إن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وَقَامَتْ تِمْرَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة الأبصار هم تراقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون